بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون سينين وهذا البلد لبين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون